الوحدة الخامسة الطعام والشراب الدرس الخامس والعشرون الحوار الأول انظر واستمع كم وجبة تأكل في اليوم أكل ثلاث وجبات الفطور والغداء والعشاء هذا كثير جدا أنا آكل وجبة واحدة هذا قليل جدا ماذا تأكل في الغداء؟ آكل اللحم والدجاج والأرز والخبز وماذا تأكل أنت؟ آكل السمك والسلطة والفاكهة ما وزنك؟ ستون كيل وما دي. وزنك أنت؟ مئة كيل أنت سمين جدا وأنت نحيف جدا والآن جاء دورك انظر واستمع وأعد كم وجبة تأكل في اليوم أكل ثلاث وجبات الفطور والغداء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 أأكل السمك والسلطة والفاكهة. ما وزنك؟ ستون كيلا. وما وزنك أنت؟ مئة كيل. أنت سمين جدا وأنت نحيف جدا الحوار الثاني انظر واستمع ماذا تطلبين من الطعام؟ بعض السمك والأرز من فضلك وماذا تطلبين من الشراب؟ ماء من فضلك وماذا تفضلين من الفاكهة التمر أو العنب هل تشربين الشاي لا أفضل القهوة القهوة بالحليب نعم القهوة بالحليب شكرا عفوا والآن جاء دورك انظر واستمع وأعد ماذا تطلبين من الطعام بعض السمك والأرز من فضلك وماذا تطلبين من الشراب ماء من فضلك وماذا تفضلين من الفاكهه التمر او العنب هل تشربين الشاي لا أفضل القهوة القهوة بالحليب نعم القهوة بالحليب شكرا عفوا الحوار الثالث انظر واستمع السلام عليكم وعليكم السلام انا جوعان جدا الغداء على المائدة ما هذا سمك ولحم ودجاج وأرز وفاكهة هذا كثير جدا لا تأكل لا تأكل لماذا أنا جوعان لدينا ضيوف لدينا ضيوف من؟ والدي ووالدتي أين الضيوف؟ في غرفة الجلوس والآن جاء دورك انظر واستمع وأعد السلام عليكم وعليكم السلام أنا جوعان جدا الغجاء على المائدة ما هذا؟ سمك ولحم ودجاج وأرز وفاكهة؟ هذا كثير جدا لا تأكل لا تاكل لماذا أنا جوعان لدينا ضيوف لدينا ضيوف من والدي ووالدتي أين الضيوف؟ في غرفة الجلوس